Elsand on liidne, mi لَن نَّعْمَىٰ عَن تَعَالِهِ وَإِرِ innallaha ya'murukum an tu'addul amanaati ila ahliha sani'an فارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ يَا رَسُولَ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ الله الطاغوت يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يشكروا ويريد الشيطان يصودون فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديه ثم La, <laughs> صلى الله واستغفر للرسول وجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في ولو أنا كتبنا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 ف إكَم عَ نذينَ أَن عَ اللهَّ عَلَ فَونا إكَمَا عَ النَّذينَ أنن عَ وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما